التأنيف علامة التأنيف تاء أو ألف وفي أسام قد التاء كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذا كمفعل وما تليه تلفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا اتا تمتنع والف التانيث ذات قصر وذات مد نحو انثى الغر والاشتهار في مباني الاولى يبديه وزن اوربا والطولا ومرطا ووزن فعلى جمعا او مصدرا او صفه كشبعى وكحبارى سمها سبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفر كذاك كخليطا مع الشطارا وعز لغير هذه استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء ثم فعال فعل لا فاعولا فعل فعل وفاعلا فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا